أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَنُّنَّ زِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين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 قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 114. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيِعَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسُوءُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيِّ يَعْلَمَهُ لَمَا أُبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 112. هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون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 والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون